الله عليكم ومبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين هذا السال يقول هل يجوز للإنسان أن يقول اللهم إن كنت كتبتني من أهل النار فاكتبني من أهل الجنة الواجب على الإنسان في باب الدعاء أن يكون دائما مرتبطا بالدعوات الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها وهذا أمر أؤكد عليه في مناسبات كثيرة فيما يتعلق بالدعاء الماثور عنه صلوات الله وسلامه عليه فإنه جمع بين أمرين الأمر الأول السلامه والعصمه الدعوات الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم سالم ومعصومة ليس فيها خطأ ومعنى ذلك أدعو بالدعاء وأنت مطمئن ما يحتاج أن تسأل الآن هذا الدعاء صاحب هذا السؤال ومن يسمع هذا الدعاء لا يكون مطمئنا يحتاج إلى يسأل هل هو سالم أو غير سالم لكن إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت هل يحتاج أن تسأل أحدا من الناس هل, هل هذا الدعاء سليم أو غير سليم ابدا فالدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم سالم ومعصوم ليس فيه أي خطأ هذا, هذا جانب الجانب الآخر الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الخير كله لأنه عليه الصلاة والسلام معطي جوامع الكلم وكان يحب من الدعاء أجمعه فجمع عليه الصلاة والسلام في أدعيته المطالب العالية والمقاصد الجليلة والأهداف النبيلة وخير الدنيا والآخرة فيحرص المسلم على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأدعية التي تتعلق بهذا الباب ما جاء في حديث عائشة وأشرت إليه قريبا وقال وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا في بعض روايات هذا الحديث وان تجعل عاقبة أمر رشدة ايضا من الأدية الوارده في هذا الباب التعوذ بالله من سوء القضاء تعودوا بالله من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء فهذا مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه نعم هذا يسأل هل تجوز مثل هذه العبارة التقينا صدفة. هذه العبارة لا تخلو من حالتين. إما أن يقول التقينا صدفة أو اتفاقا، وهو في قرارة نفسه يؤمن بأنها بتقدير الله، أن الله كتب ذلك وقدره ليس أمرا خارجا عن ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. أو او يقولها دون. أن يكون منه إيمان بهذا الأمر فالثاني خطأ وخلل في, في الإيمان والدين والأول لباس به وإذا ضم إلى ذلك يعني بتوفيق الله بتيسير الله عز وجل يقول التقينا أو تواجهنا صدفة أو مصادفة أو اتفاقا بتوفيق من الله عز وجل وتيسير فلا شك أن هذا أكمل نعم هذا يسهل يقول ما معنى حديث لا يرد القدر إلا الدعاء وإذا صح هذا الحديث فهل يفيد أن القدر يمكن أن يتغير هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء وهذا فيه فضل الدعاء وعظيم مكانته وعظيم أثره على العبد قال لا يرد القدر إلا الدعاء ومما يزيل الاشكال الذي يرد في بعض الأذهان عند سماعي هذا الدعاء عند سماعي هذا الحديث أن الدعاء نفسه من القضاء ومن الأمور المقدرة ليس الدعاء أمرا خارجا أو منفكا عن القضاء فدعاءك الله عز وجل هو من الأمور التي قدرها الله لك وداخل تحت قوله كل شيء بقدر وداخل تحت قوله إن الله كتب مقادير الخلاك فالدعاء الذي تدعو به ورفعك يديك بالدعاء هذا أمر كتب وقدر فالدعاء نفسه هو من الأمر الذي قضي وقدر وعليه فيكون المعنى لا يرد القدر إلا الدعاء أي أن الله عز وجل قدر في سابق علمه أن, أن العبد يقع عليه من المصيبة كيت وكيت وأنه يدعو الله عز وجل وأن الله عز وجل يرفع عنه هذه المصيبة بهذا الدعاء مثل بعض الناس يصاب مثلا بحادث من حوادث السيارات التي تفضي إلى الهالكة وينجو ومثل هذا الحادث يكون فيه, فيه الهلاك ويكتب الله له نجاة ويكون من أسباب نجاته بتوفيق الله انه دع الله عز وجل وساله السلام ساله العافية واستجاب الله دعاء فيكون هذا الدعاء وهو من القضاء رد عنها الهلاك والعطب بتوفيق من الله سبحانه وتعالى فإذا قوله لا يرد الدعاء إلا القضاء إذا عرفنا أن الدعاء نفسه داخل في قضاء الله سبحانه وتعالى لم يبقى اشكال. هذا السال يقول إذا نويت فعل شيء ولم يتيسر لم ييسره الله لي، فهل يجوز أن أقول لم يكتب, الله لم يكتب الله عز وجل أن أفعله إذا كان من أمور الطاعات إذا كان من أمور الطاعات وفرائض الإسلام واجبات الدين التي أمر العبد بفعلها ثم يلام على ثم يتركها ويلام على, على تركها فيحتج على ذلك بالقدر يقول لم يسر الله لي قال ليش ما صليت يقول لم يسر الله لي الصلاه لماذا لما تتجنب هذا الأمر المحرم يقول لم يسر الله لي تجنب هذا الأمر المحرم هذا هذا المسلك أو هذا المنهج منهج باطل وهو على نهج المشركين الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم ويعبدون قال الله عنهم لو شاء الله ما اشركنا يعني يفعلون الشرك يفعلون الشرك ويمارسون الباطل وينسبون ذلك إلى المشيئة ويقول لو شاء الله ما فعلنا كذا أو لو شاء الله ما وقعنا في في الشرك فهكذا من يمتنع عن الطاعات وعن الفرائض وعن الواجبات ثم يقول لم يسر لي أما إذا كان أمرا يتعلق بشيء مصالح الإنسان وأموره الدنيوية أو أيضا يتعلق بالمصائب التي تلحق به في يحتج على ذلك بالقدر لا بأس به ولهذا قال العلماء رحمهم الله ذكروا في هذا أصلا قالوا يحتج بالقدر على المصائب دون المعائب يحتجوا بالقدر على المصائب دون المعائب يعني المصيبة لك أن تحتج بالقدر مثل مشيت في طريق وحصل لك حادث وقال لك شخص لماذا ذهبت من هذا الطريق وقلت قدر الله فعل هذا هو الصواب تحتج بالقدر على المصيبة لكن الإنسان لم يصلي لم يذهب إلى الصلاة وقلة لماذا لم تصلي قال لم يشاء الله أو لم يقدر الله أو لم يسر الله احتجاج باطل لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك مشيئة وأعطاك إرادة فلماذا لم تنهض نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين